يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا ولا امن من البيت الحرام بتغون فضلًا من ربهم ورضوانا واذا حللتم وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوهُمْ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ حُذم عيكم الميتة والدم وَلحمُ الْ الخزل وَما أهَِّ لغير اللهه بهه والْمُنخَانقة والْمُنخَانقةة والموقذة والمترّية والطحة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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا جُوَاكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وامسحوا, وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَاتَّهَّرُوا وَإِنْكُمتُم مَرضَ أَوْ علىى سَفَلٍ أَوْ جَحَد مِنْكُم مِنَ الغائِطِ أَوْ أَوْ لاَا مَسْتُِّساء فَلَمْ تَجدُ مَا أَن فَتَََّمُ فَتَََّمُ صَعيدًا طَيبًا فَمْسَحُ بوجُوهِكُمْ وَيدكُمْ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 وَتَقَ الله إِن الله عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا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 يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ هم اذ هم قوم ان يبسقوا اليكم ايديهم فكف ايديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقَرَطْتُمْ وَقَرَُّمُ اللهَّه قَضًا حَسَنَ اللَ كًَِّا عَنكُم لَ كَِّرًاَّ عَنكُم سَئاتِكُمْ وَلا أُدَخِلًاَّكُمْ جََّاتٍ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فبِمَا لَقُضِيَ مِيثَاقُهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ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 أَخذْنَا مِيثَاقَهُم فَنَسُ حَظَّم مِمما ذُكِرُ بِهم فَأَغْرَينَا فَأَغْرَينَا بَيْنَهُم الْ العدَاوَتَ وَالبَغْضَ أَ إِلَ يَوْمِ قِيَامَ وَسَوْفَينَبِّئُهُمُ اللهَّهُ بِمَا كانَوا يَصنعُون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 وَآتَكَُّ لَم يُؤْتِ أحدَد مِنَ العالممين ياَاقومَْمِدَخُلُ الأأَغْض الْ المُقَسَةَ التي كَتَبَ الله لَكُمْ وَلاَا تَغْتَدّ وَلَا تَتَددّ على أَذَبَِكُمْ فَتَن قَِبُ قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين واننا لن ندخلها واننا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فاننا داخلون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 قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما دابوا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فَافْرُقُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ قَالُوا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الأرض فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ وَتْنُ عَلَيْهِ النَّبَأَبَنَي آدمَمَ بِن حَبِّهِذ قَبْو وَ بَا قُبَانًا فَتُقُبّلَ مِنْ أَحَدِهِ مَا وَلَمْ يُتَقَب مِنْ الْآاقَدِ قَالَلَ أَقُتُلَنَّك قَالَ, قال إ ماَا ييتَقَبّل اللههُ مِنْ المتقين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 وَذَالِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ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 انهم من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما فقتل الناس جميعا ومن ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ف انك كثيرا منهم ثم انك كثير منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعور في الارض فسادا ان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 ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم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 والله على كل شيء قدير يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا من قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا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 ان الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التورات فيها حكم الله ثم يتولون ثم يتولون من بعد ذلك وما اولائك بالمؤمنين إنا ان ان أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عليه شهداء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 وَمَن يَحْكُمُ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ, فأولئك هُمُ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 لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن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 فَيَصْبِحُ عَلٰمَا سَفُّ فِي انْفُسِهِم نَادِمِينَ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا اَهَا أُولٰئِكَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ اِنَّهُمْ اِنَّهُمْ لمعكم خابَت اعمالهم فاصبحوا خاسرين يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم فسوف ياتي الله بقوم ذَّ على المؤمنينَ عزَّة على الكافِرينَ يجهدَ في سَبيل الله يجهدَ في سَبيللهه وَلا يقافونَ لَومََ لاائ ذلكِكَ فَبل الله يتهِ مَش واللهاسِ عم إ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 إِلَّا أَنَّا أن أَبَـنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِ عند الله ملعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت اولئك شر مكانا واضل عن سواه السبيل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 كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون فِي الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أَهْلَ الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم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 يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهِ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّورَاةَ وَالْإِنْج وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنَ الرَّبِّ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ إِنَّ آمنوا آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى مَنْ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 كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ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 وَمَا لِظَّالِمِينَ مِنْ أَصَاب لََدَ كفرَرَ ال الذيَّ نَقالوا إِ اللهَّه تَالِفُ كَلاذًا وَماَا مِنْ إلَهِ إِلَّا إِلَهُ وَاحدَ وَإَِّم يَتَهُ عَمَّا يَقولُونَ ل مَ السَّنََّّينَ كَفرَرُوا مِنْهُم عَذاابُ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 قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لَكُمْ ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا, ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وَأضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ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 ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ بِمَا مما عرفوا مِنَ الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا مِنَ الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين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 فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم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 ليس على الذيينَ آمن وَن الصالحات جاحم في ما طعم إ مَقو آمنوا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 وَدَ سَلَهَا قَوم مِن قَبللِكُم ثمَُّا أَصبَح بهَا كَافِرين مَا جَعَ اللهَّهُ مِنْ بَحيرَةِ وَلَا سَائبَةِ وَلا وَصلَةِ وَلا وَلَا حامِوا وَلكِ الَّينَ كَفرَروا يَفْتَغونَ على اللهِ الكَذِبَ وَكثَرهُم لا يعقِلون وَإذا قِيلَ لَم تَعَلَ إلَ مأَزَل اللهَّهُ وَإِلَ وَسُون قالَام قَاوا حَسبُناَ مَا وَجدَدنَا عَلَيْهِ أَبَأَنا أَلَ كَ أَبَُهُمْ لا يعبونَ شَيْء وَلَا وَلَا يهتدون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 يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه اثنان اثنان ذوا عدل منكم او اخران من غيركم ان انتم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبه الموت يحبسونهما من بعد الصلاه فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشترين ان رتبتم لا نشتري به ثمنًا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله ولا نكتم شهادة الله ان ذا من الآثمين فان عثر على انه مستحق فمن فاخران مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَاءُ فَيَقْسِمَانَ بِاللَّهِ فَيَقْسِمَانَ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ عَدْنَا أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا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 يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام غيوب إذ قَالَ الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم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 تُبَئُ الْ الأكْمَهَا وَْأَبَرَ صَابِ إذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْ المَوْتَابِإذْنِي وَإِذكَ فَفُْبَنِي إسْرَائلَ عَنكَ إذ جتَّهُم بِالْبَلَاتِ فَقَا فَقَا الذينَكَفَرُوا مِنهُمْ إه ذاَا إِللاا صِحْر مُ بِييل.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 قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَالُوا نُرِيدُ أَن نَّأْكُلَ مِنها وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن, ونعلم أن قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالْعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ مَرْبَنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنْ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرازقين وَلَلهَّهُ إِي مُنَزّلُهَا عَلَيْكُم فَمَيْ يَكْفُ بعدَعْدُ مِنْ كُمْ فَإِني أعَدِّبُهُ عَذَابًا ل ل أعَدِّبُهُ أَحَدَم مِنَ العالملَمِيم.